ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أ ش د ك م ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى ارزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى ا ل أ ر ض هامده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 ف إ ن أ ص ا ب ه خير ن ق م أ ن به و إ ن أ ص ا ب ت ه فتنه انقلب على وجهه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 حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك ب ا لله فكانما خر من السماء فتقطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها إ من تقوى القلوب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 و ا ل موسوعه ق ي م الصلاة م م رزقناهم ا ن ن والبدن ج ا ل ك م م ن ش ع ا ئ ر ا ل ل لكم ه فيها فاذكروا قيد س م ا ل ل ه ع ل ي ه ا ص ل ا ف ف إ ذ ا وجبت ج ن و ب ه ا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 م مغفرة, مغفرة و ر كريم ز ق و ا ل ذ ي ن س ع و ا في ي آ ا ت ن ا معاجزين ب ل س ي وما أ للعلوم ك الاسلاميه تمنى ت إلا إذا ت م ن و ألقى ا ل ش ي ط ا ن في فينسق أميته ا ل ل ه ما ي ل ق ا ل ش ي ط ا ن ث م يحكم ا ل ل ه آ ي ا ت ه و ا ل ل ل ه ع ي م ح ك ي م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 والذين ا ه ج ر و ا في س ب ي ل ا و ع ه ثم ا ل ي ر ز ق ن ه م ا ل ل ه رزقا ح س ن وإن ا ا ل ل ه ل ه و خير ا ل ر ا ي س ل ن ه م مدخلا ي ض و ن ه وإن الله ل ل ع ي موسوعه حليم ذلك م بمثل ما ن عاقب ق ب به ثم بغي ثم ل ي لينصرنه النابلسي ل ه إ ل ل لعفو ذلك ه غفور أ ن ا ل و للعلوم ج ا ل في النهار ي و ل ا ل ن ه ا ر في ا ل ل ل ي وأن ا ل ل ه س م ي ع ه ذلك الله الحق بأن وأن هو م ا ي د ع و ن من د و ن ه هو ا ل ب ا ب ل وأن ا للعلوم ه هو ا ل ب ا س ل أن ا م ل ه م ن ا ل س م ا ء م النابلسي فتصبح ا أ ر مقضرا ض إ ل ل لطيف ه خ ي ر ه ما ا في ل م وما ا ا و ت ف ا ل أ ر ض وإن ا ل ل ه ل ه و م ي د ألم تر أن تر ا ل ل ه س خ ر ل ك م م ا في في تجري الأرض والكلك تجري في البحر أ ب م ي ه و ي م س ك ا ل س م ا ء ت ق ع على النابلسي أ ر ض إ للعلوم ا ل ا س ل ر ؤ و ف ا م و ه و الذي م ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إن ا ل إ ن س ا ن ل لك س ي ل ك ل أمة ج ع ل ن ا م ن سكنهم ا ل ا س ل ا ينازعنك ف ي ا ل أ ه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 موسوعه النابلسي ث للعلوم إن ا ت و ا ل ل لن ل ه ي خ ا ذبابا و ل ا ج ت م ع و ا ل ه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 ي ع ل م ما بين أيديهم بين و م ا قلفهم و إ ل الله ى ت ر ج ع الأمور يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اركعوا ع واسجدوا و ب د و و ا ا ربكم ف ع ل و ا ا ل خ ي ر ل ع ل ك م ت ف ل ح و و ن ج ا د و ا ف ي الله ا ه حق ج د ه هو ج ت ب ك م و م ا ج ع ل عليكم في النابلسي د ي من حرج ملة حرج م ل م ن من للعلوم ا ل ا س و ل ش ه ي د ا ع ل ي ك م وتكونوا ش ه د ا الناس ء على ف أ ق ي م و الصلاة و ع ه ا ل ز ك ا ة و ا ع ت ب ل ب ا ل ل ه ه و م ا ل ا س ل م و ى ونعم ا ل ن ص ي ر